يا مكة المكرمة انت منارة الهدى والنور يسر في المدى حماك من كيد العدا ربي فكنت سالما انت منارة الهدى والنور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 الكعبة المشرفة شوق القلوب المسلمة يا مكة المكرمة فيك القلوب الذاكرة فوق الربوع الطاهرة بالذكر دوما عامرا لله دوما قائما في كل قلوب الذاكرا فوق الربوع الطاهرا بالذكر دوما عامرا لله دوما قائما يا مكه المكرمه يا مكة المكرمة الكعبة المشرفة شوق القلوب المسلمة يا مكة المكرمة وأرضك المباركة تحفها الملائكة نلقاك شوقا بالبكاء العيون الحالمه وارضك المباركه تحفها الملائكه نلقاك شوقا بالبكاء فرح العيون الحالمه يا مكه المكرمه, يا مكة المكرمة قبلة محرمة الكعبة المشرفة شوق القلوب المسلمة يا مكة المكرمة